وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمروا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها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 وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا نعمة الزرية نعمة الزرية التي انسى الله جل وعلا بها على عباده وجعلها تسمية لقلوبهم وهمسا لهم في حياتهم وذكرا لهم في عقبهم بسببهم نعمة الذرية كسائر نعم الله جل وعلا إما أن تقابل بالشكر أو تقابل بالكفر ومن شكر الله جل وعلا على أي نعمة من نعمه على عبده أن يمتثل فيها أمر الله تبارك وتعالى وأن يصخرها لطاعته جل وعلا وأن يجعل وأن يجعلها عونا له وذخرا له لآخرته هذه وإن كانت نعمة عظيمة فهي أمانة كبيرة كذلك. من راعاها وأعطى لها حقها كانت ثوابا وأجرا وعملا صالحا يبقى أثره بعد موته هذه الأمانة العظيمة التي استأمننا الله جل وعلا عليها ينبغي أن نقيم فيها أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا فو أنفسكم وأهلكم النار. وإن من أعظم حقوق الأولاد على الآباء بعد اختيار الأم الصالحة لهم. اختيار أحسن الأسماء وقصدت الحديث في هذا الموضوع بالذات لما رأينا ونلاحظ من, من غفلة المسلمين وجهل الأكثرية منهم بأحكام تتعلق بهذا الموضوع تتعلق بهذا الموضوع في بيان أهميته وأنه من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى وأن هذا الحق تنبني عليه آثار إما أن تكون طيبة إذا أحسن الوالد الاحتيار وإما أن تكون سيئا تتبع ولده إلى آخر يوم من حياته اختيار الاسم الحسن أو الاسم الصالح هذا لا بد أن تبرض فيه عقيدة المسلم وأن يتميز فيه بدينه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام الذي رب هذه الأمة على حسن اختيار الأسماء لما كانت الأسماء قوانب تدل على معان، وكانت الأسماء أو كان للأسماء أو كان للمسميات نصيب من الأسماء كما كان يقول العرب قديما فانه وجب الانتباه والاهتمام بهذا الامر بهذا الامر الذي يبقى مع اولادنا الى اخر رمق من حياتهم يتبعهم اسمهم الذي يدل على ما كان يعتقده اباؤهم ان كانوا يعتقدون الاعتقاد الصحيح فإنهم لا يسمون أبناءهم بالأسماء المنكرا أو الأسماء القبيحة أو الأسماء المحرمة لا يسمون أبناءهم بأسماء الكافرين أو بأسماء المعبودات من دون الله جل وعلا لأن هذا عند الله عظيم إذا كان أباؤهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سائرون في هذا الباب. لا يسمون أبنائهم الأسماء القبيحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن بعضها ونها عن كل ما دل على ذلك المعنى كما سيأتينا بعد حين. إن تصمية المولود تبدأ من أول يوم ولادته وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت في هذا سنن ثلاث هي من اختلاف التنوع للتغاد أن التصمية تكون في اليوم الأول أو تكون في اليوم الثالث أو تكون في سابع يوم ولادة المولود فإذا سمى الأب والتسمية حق من حقوق الأبي لا لغيره وليس لأحد أن يتصرف في أسماء أبنائه هذا الحق لم يعطى حتى لأمه لها أن تختار مع زوجها من الأسماء الحسنى ما شاءت ولكن المسؤول عن التسمية المسؤول عنه عند الله جل وعلا هو الأب فلا بد له أن يحس بهذه المسؤولية وأن يعرف لها قدرها وأن يسمي ابنه إذا سماه بأحسن الأسماء كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم تدعون يوم القيامة بأحسن أسمائكم إنكم تدعون يوم القيامة بأحسن أسمائكم فسموا أنفسكم بأحسن الأسماء ولا تستبدلوها بغيرها. من الأسماء أسماء قبيحة في معانيها فقبيحة في معانيها قد تحمل معنى قبيحا سيئا لا يتناسب حتى مع الإنسان كأن يسمي الرجل ابنه على أسماء الأحجار أو الأشجار أو المدن أو البنايات أو الأودية أو الأنهار أو الأعين وما إلى ذلك من هذه الأسماء التي بدأت تخزو قواميس المسلمين في أسماء أبنائهم عجبا لأمرهم ولهم من قوائم أسماء الصالحين من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم بالآلاف ولو رجع أحدهم إلى أي كتاب من كتب الطراجم لوجد من طراجم صالحي هذه الأمة الآلاف المؤلفة منهم كثير أعدام النبلاء أو تهذيب الكمال بأسماء الرجال للحافظ المزي ومن أسماء النساء كذلك بالمئات كما كما جمع المزي في تهذيبه من أسماء الأسماء من أسماء من أسماء النسا بترتيب الأح بترتيب الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء بداية من أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاه وانتهاء بيسيرة. أم ياسر الأنفارية رضي الله تعالى عنها مئات من أسماء النساء الصالحات تترك هذه الأسماء كلها ثم نسمي أبناءنا بأسماء الكافرات كالكاهنة الذي هو اسم لكافرة وهو في معناه كذلك. دليل على عقيدة باطلة لا تمت لعقيدة الإسلام بصلة الكهان عياذا بالله جل وعلا نترك هذه الأسماء كلها لنسمي أبنائنا أو بناتنا بأسماء الجمادات كمن يسمي أبنائه على المدن وإن كانت أشرف المدن كالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أو يسمي أبناءه على أودية وأنهار والإثم في حقيقته تيام تيام أي أن الذي يسمي إثماً يريد أن يكون هذا الذي سماه بهذا الإثم ك الذي ثماه به من ثما أبنائه بأسماء الأنبياء يريد أن يكون أبناء يريد أن يكون أبناؤه على منهج الأنبياء وإن لم يصلوا إلى درجة الأنبياء ولكن يكتفون عاصر الأنبياء وقائمة هذه الأسماء كثيرة. وهي أسماء, جليلة وهي أسماء جليلة في معانيها جميلة في مبانيها كذلك وما أكثرها كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما رزق الولد تماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام تيامنا بخليل الرحمن الأول عليه الصلاة والسلام وهكذا غير, غير هذا من باقي أسماء الأنبياء ثم أسماء الصالحين كما كان يفعل أصحاب رسول الله يسمون أبناءهم إما بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصحابة، بل كانوا يتنافسون في ذلك، كما عرف هذا عن الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهما، وكانوا أخويين متحابين لا يفترقان أبداً، وكان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمي أبناءه. بأسماء أصحاب رسول الله وطلحة يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء فقال الزبير رحم الله طلحة يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء وقد علم أن لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأسمي بأسمائي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار من أصحاب رسول الله الشهداء كلما تشهد صحابي ثم أحد أبنائه باسمه فمن أبنائه حمزة وط حمزة ومصعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاختيار الاسم للأبناء. دليل على عقيدة الآباء وعلى منهجهم في حياتهم وعلى نظرتهم لهذه الحياة إن كانوا يريدون أن يكون أبناؤهم على أثر هؤلاء. سموهم بأسمائهم وإن كانوا يريدون أن يكون أبناؤهم على آثار أعدائهم من اليهود والنصارى أو الكافرين ممن عادوا أولياء الله جل وعلا وإن من المسلمين لمن يسمي أبناءه بمن عُرفوا بعدائهم لهذا الدين ومحاربتهم لأولياء الصالحين كمن يسمي أبناءه بماطن نيصا وهو معروف تاريخه الأسود في محاربة أولياء الله جل وعلا وصده عن سبيله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يديرنا من الكفر وأهله وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن وهذا الحديث يحمل معنى عظيما وتنزل تحته فوائد جليلا هذا الحديث فيه الدلال على أن الأسماء تتفاوت في مراكبها وأفضليتها وعلى أن الأسماء لها مدلولات تدل عليها فلما كانت العبودية لله جل وعلا هي الغاية التي من أجلها خلقنا ومن أجلها عمرنا هذه الأرض كان أحب الأسماء إلى الله جل وعلا ما دل على هذه الغاية ما دل على العبودي لله تبارك وتعالى وإن من الصالحين من علماء هذه الأمة كما يروى عن الإمام البوطير عليه رحمة الله المحدث أنه تم أهل بلدته بأسماء الله جل وعلى الحزنى أي ثم أبناء بلدته وكانت عادتهم أنهم يستشيرون ويستنصحون كبراءهم من علمائهم في تسمية أبنائهم، فكان يسمى عبد الله، فكان يسمى بالأسماء التي فيها العبيد لله جل وعلا كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد القادر وغيرها. من هذه الأسماء التي فيها تعبيد لله جل وعلا وقال عليه الصلاة والسلام كذلك فيما صح عنه أصدق الأسماء الحارث والهمام لأن الناس في أسمائهم الكثير منهم يكذب يدعي أشياء وحقيقتها خلاف ذلك ولهذا من الفقه في باب تسمية المولود أن لا نسميه باسم فيه تزكية لأنه قد لا يكون كذلك وما أكثر أسماء التزكية فينا كشمس الدين أو نور الدين أو ضياء الدين أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء ومن الأسماء التي كان يغيرها إذا كان إثما من الأسماء فيه تذكيا أو إثما من الأسماء قبيحا فغير ضرّا وهي زينب بنت أم سلم رضي الله تعالى عنها وسماها زينب لأن برى اسم فيه تسبيه الله أعلم الله أعلم بالبار من غيره وتما كذلك أو غير اسمه قضيحة فيها معاني خلاف لهذا المعنى تمى عاصي بجمينا رضي الله تعالى عنها وتمى حربا بتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا تيامنا بالمعاني الطيبة وبالأسماء الحزنة الجمينا وفرق بين هذا وذاك أي فرق بين من يسمى أبناءه بمثل هذه الأسماء التي فيها هذه المعاني الطيبة ومن يسمي أبناءه بخلافها وإن من الناس يصدق فيهم ما قاله أحد العرب لما سمع أن رجلا سمى ابنه خنجرا فقال أعوذك الأسماء حتى تميت خنجرا أي لم تجد من الأسماء في قائمة أسماء العرب حتى تسمى بهذا الاسم هذا البيت أو هذا الشطر من البيت يصدق أن نقوله في زماننا على الكثير من إخواننا أعوذكم أن تسموا بأسماء صالح هذه الأمة. أغرقتنا دنيانا وابتعدنا عن هدينا بجنا وقدلدن أعدائنا وتأثرنا بهم في كل شيء حتى في تسمية أبنائهم حتى في تسمية أبنائنا عليهم عياذا بالله هذه الشاشات وما تبثه من السموم من أسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات. وغيرهم من هؤلاء نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين فزادهم هؤلاء تسمى عليهم أبناء على أسمائهم أبناء المسلمين عياذا بالله جل وعلا وربما تجد في العائلة الواحدة التي أفرادها كثير لا تجد فيهم واحدا على اسم من أسماء صالحي هذه الأمة لا اسم نبي من الأنبياء ولا اسم صحابي من صحابة رسول الله ولا تابعي ولا غير هؤلاء من صالحي هذه الأمة فاختيار الأسماء للأولاد حق من أول حروق الأولاد علينا، ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب أنه لا يجوز للمسلم أن يسمى أن يسمى بأسماء الكافرين، وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يسمى بغير الأسماء العربية. أو التي استعربت أما أن يسمى بالأسماء الأعجمية التي هي أسماء الكافرين فهذا لا يجوز لأنه من باب الموالاة والاقتداء عياذا بالله جل وعلا ولست بطدد ذكرها أو تسميتها لأنها كثيرة التي ابتلينا بها في هذا الزمان ولكنني أردت تنبيها ومصيحة لإخواني حتى لا تكون تبعات هذه المعصية باقي في أعقابنا في أسماء أولادنا حتى بعد موتنا تدل على تضييغنا لهذا الحق وهو من أول حقوقهم علينا ما سميناهم بما يرضي ربنا جل وعلا لا يجوز لنا أن نسمي بمثل هذا ولا يجوز أن نسمي بأسماء المعبودات أيًا كانت من أصنام أو غيرها أو من هذه الأسماء التي بدأت تكزو ديارنا سواء في تسميات بعضنا بها أو سواء في أو سواء في إيجاد مكان لها بين أفراد مجتمعاتنا الإسلامية كهذه الأسماء التي تسمى بها بعض المواد وإن كانت كثيرة التداول بين الأطفال كأسماء آلهات الإغريق واليونان من مثل جوبيتر ومن مثل أولئك الذين ومن مثل القديسين الذين يسمون عليهم أثماء الكثير من المواد وهذه أثماء آلها أو بعض أثماء الألمثة التي هي أثماء آلها قال أهل العلم بعدم جوازها وهي معلومة عند الكثير منا ولكن أكثر الناس غافلون متغافلون عن هذا الأمر يحسبونه كما قال الله جل وعلا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم نعم نحسبه هينا وهو عند الله عظيم لأن له أثرًا على نفوسنا وعلى قلوب أبنائنا نسأله جل وعلا أن يهدينا سواء التبيل ومن الأسماء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء التزكية بكل أنواعها والأسماء التي تحمل المعاني القبيحة كذلك بكل أنواعها وما كان فيه تشبها بأعداء هذه الملة وما و و ولم, يبقى لهذه ولم يبقى لنا إلا أن نسمي أبناءنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى من الأسماء الحسنة التي لا عيب فيها ولا مخالفة. قال عليه الصلاة والسلام لا تسم لا, لا يسمينا لا لا تسمين ولدك حديث المغيرة يصارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح فإنك تقول أسماه فيقال لا يعني هذه الأسماء رواه الإمام مسلم في صحيحه يعني هذه الأسماء التي فيها هذا النهي سببه أنك من جهة أنها أسماء تزدية ومن جهة أنها أسماء تحمل معاني هذه المعاني إذا ذكرها الإنسان وإذا إذا نادى الإنسان واحدا منها ثم يقال له أنه غير موجود معنى من هذه المعاني العظيمة غير موجود وفي هذا بيان أن التفاؤل بالإسم الطيب الحسن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام نسأله جل وعلا أن يوفقنا لسنته وأن يرزقنا حسن اتباعه إنه سميع مجيب الدعاء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك